لَوَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا خيره وليرضوه وليقتريفوا ما هم مقترين أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَب بِالْحَقِّ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 فإن كثير لا يضمونَ بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر لذن وباطنه إن الذين يكسبون لذن سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسك ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طاعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابرا مجرميها ليمكرون فيها وما يمكرون إلا بأمفسهم وما يشعرون وإذا جاء اتهموا آية قالوا, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ يُضْلِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا كَنَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه اللعامقه لنعامقه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا تنفهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم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 والنخل والزرع مختنف نكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن لَنْ عَامِ حَمُولَتَهُ وَفَرْشَةٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَا لِيَتَأْزَوَاجٍ مِنَ الظَّأِنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمْ أَمْلُ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ ثَيْنَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الذَّكَرَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِنَاثِ اثْنَيْنِ قُلْنَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِينٌ ثَيْنَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ لنتيين. أم كنتم شهداء أهد وصاكم الله بهذا فمنظم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة, ميتة نودم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس فسقا لهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما الكتاب على قايفة لي من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولون وأنزل علينا الكتاب لكننا أهدا منهم فقد جاءكم بجنة من ربكم وهدى ورحمة فمنظم ممّن كذب بآيات الله سَلَجِزِ الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَلَى آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا هل هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْتَ يَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَتِي رَبُّكَ أَوْ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِمَانُهَا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 ثم ينبوه بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسجئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يضمنون.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 قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزل وازرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاص اِفَ نَرَى وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ